حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين والله لو كل يوم اموت وانذبه والله لو كل يوم اموت وانذبه حسين حسين لو يا Ma اخاف وما الي يا حبيبي يا حسين ما اخاف وما الي يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حسين حسين, حسين <تصفيق> <تصفيق> والله لو اليوم تذبحني سيوف لو تظل تدوسني دم الالعوف والله لو اليوم تذبحني سيوف لو تظل عن حبيبي حسين ما كرب لاقو ما تخوف نتحدو عن حبيب حسين ما أرجع لازم أصل الحبيب حتى لو أصل خاضب لازم أصل الحبيب حتى لو أصل خاضب هذا درب العاشقين يا حبيبي يا, يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين إدارة الانتاج سلام العطواني وعلي اللامي يا ظل مرفوع راس هل الرمو يا حبيبي يا ما اخاف يا يا سنه سنه من الصغر يا ناس والحد المشيب قلب غير حسين ما عنده حبيب من الصغر يا ناس والحد المشيب قلب غير حسين ما عنده حبيب هو بيته انا من دون غريب هو بيته انا من دون غريب جرح بس يا حضرته ونوري طيب جرح بس يا حضرته طيب البسم ابشر من هجوا صحيح بل بعشر الضريح من هجوا فكره صحيح يا امام المتقين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين والله لو اليوم اموت وانذبح والله لو حسن اموت حسين حسين لو يضل مقطوع راسنا بالرمح حسين حسين لو يضل مقطوع راسنا ما اخاف وما ادري يا حبيبي يا حسين ما اخاف وما ادري يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين حسين حسين شلون اعوف احزاني اللي رايتلهم يا هو غير بشده وثقل الهمو شلون سيان لحظة سينسى أحسين حسين يوم سيان لحظة سينسى أحسين يوم وابجلس وابقيامي عيش دوم غير ما أريد إلا أن بس هو المفيد أنا غير ما أريد إلا أن بس هو المفيد Ou dunia huwa din Ya chabibe ya chusin Ya chabibe ya chusin Ya chabibe ya chusin Voittaloo ki yyom a muotu anzi bihkut Voittaloo ki yyom a muotu anzi تو يا ولد مرفوع راسنا للرمى ما اخاف وما الين يا حبيبي يا حسين ما اخاف وما الين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين حسين حسين انا حب مو عواطف حبك حسين على شدى انا على على المذا لا قلي ما يش والعمر، على المذا لا قلي ما يش والعمر، في الدم يموت كشمر، قلسيه في الدم يموت ما نشون نموت، ما أموتن بالسكوت، علِي ما نشون نموت، ما أموتن بالسكوت، موت ويا تأريخ يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين، والخلوق اليوم موت عندي به، والخلوق الهندسة الصناعية حسين ما اخاف وما يا حبيبي يا حسين. ما أخاف وما يا حبيبي يا حسين. يا حبيبي يا حسين. يا حبيبي يا حسين. حسين حسين. للشهر الحسيني سيّد متول موسوي الرادود الحسيني. جعفر الامطاري التصوير والمونتاج على هاشم الحين.